بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ق كتاب أنزل الله إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد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 وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَأَن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَأَن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِنَّكَ فُرُؤَ أَن تُمْ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ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 كفرنا بما أرسلتم به، وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت أرسلهم أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم. من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن إنتم إلا بشر مثلنا تريدون تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين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 112. أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين 113. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد 114. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد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 124. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد 125. وما ذلك على الله بعزيز 126. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنكم لا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدناه لهديناكم سواءم علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن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 111. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي 112. إني كفرت بما أشركتمون من قبل 113. الظالمين لهم عذاب أليم 114. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها بإبن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء كلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجت الثم فوق الأرض ما لها من قرار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 جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارَ وَجَعَلُوا إِلَٰهَ إِلَّا أَن دَادًا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ إِعْبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُوَافِقُ مِمَّا وَزَقَ لَهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمَ الْأَبْيَعُ فِيهِ وَلَا خِلَالَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْ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 126. رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذري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 ربنا وتقبل دعاء ربنا وافر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون 127. إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار رَعِيرُ أُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إلَيْهِمْ فَرْفُهُمْ وَأَفْيَدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنْذَرَ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْتَرْنَا إلَى أَجَلٍ قَرِيْنٍ وجب دعوتك ونتبع رسل أو لم تقولوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وَظَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ يُسُولَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو تِطَابِعٍ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 لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاءٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ 129. ولي الذكر أولو الألباب